بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان إذا زلزلت الأرض زلزالها كاتك زويها تلرز بالرزين خوي وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها و زوی هر چی اشتی قرسو گرانی ناوی هەیە هەمووی فریدا دەرەوە و انسان لو رجدا دله و زوی چیه تی یوم اذین تحدث اخبارها بان ربک اوحا لها لو رجدا زوی دنگو باسی خوید د جاریت و کا تو و ایسروج بوکردو يومئذن يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم لو رجدا خلطي دردسن بپراغندو پشيوي تا پاداشت كردوي خويا نشان بدري فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره اینجا هەر کەسێک بە ئەندازەی هەرە ورد دییلەیەک چاکەی کرد بێ بي دەیبینێتەوە و منمل میفکۆ لە زوتین شوەینەوە و هەر کەسێک بە هر هەرە ورد دییلەیەەک خراپەی کرد بێ بي دەیبینێتەوە